ان خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضه ثم من مضه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الاحباء ما نشاء أَجَلٍ اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا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 فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله حنفاء لله غير مشركين به وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفه الطير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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوابع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 فك أي من قرية أهلكناها وهي ظالمة على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 ما قتلو أو ماتوا لرزقهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرزقين. لا يدخلنهم مدخل يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك وَمَنْ مَعَ قَبَّبِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ ما بغي عليه لصراه الله إن الله لعفُور فور ذلك بأن الله يُولِجُ الليل في النهار ويجلد النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بِيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِن دَالِكُمْ النَّارُ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 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير